بسم الله الرحمن الرحيم كافه ا يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إ ن ي وهن العظم مني واشتعل ا ل ر أ س شيبا ولم أ ك ن بدعائك رب س ق ي ا و إ ن ي خفت الموالي من ورائي وكانت ا م ر أ ت ي عاقرا فهب ن ي من لدنك وليا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 قالت إ ن ي أ ع و ذ بالرحمن منك إ ن كنت تغييا قال إ ن م ا أ ن ا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أ ن ا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ذ بغيا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 فقولي إ ن ي نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إ ن س ي ا ف أ ت ت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد ر ئ ت شيئا فريا يا أ خ ت هارون ما كان أ ب و ك امر أ س و ء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 ذلك عيسى ب ن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أ ن يتخذ من ولد سبحانه إ ذ ا ق ط ى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون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 فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب و آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا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 ا و َ ل َ ا يذكر َُْ ا ل إ ِ ن س َ ا ن أ َ ن َ ا خلقناه َََُ من ِْ قبل َْ ولم يه َُ و شيئا َْ فوربك َ غ ََ لنحشرنهم ََََُّْ والشياطين َََ ثم َُّ لنحضرنهم َََُِّْ حول ََْ جهنم ََ ج ف ِ ي ا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عثيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صريا و إ ن منكم إ ل ا واردها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 قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا أ ي الفريقين خير مقامه و أ ح س ن نبيا وكم أ ه ل ك ن ا قبلهم من قوم هم احسن أ ث ا ث ه وريا قل من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 أ د طلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مهدا و ن ر س ه ما يقول وياتينا ف ر د ا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 يكاد السماوات يتفطرن م ن ق وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال أ د ا أ ن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا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 إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات س ي د ع ل لهم الرحمن هدا ف إ ن م ا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قر لهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رئزا